إن أحسنتم أحسنتم لأمفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأمفسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوع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 وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين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 والإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة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 ألزمناه عنكه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وقل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، في عنقه ونخرج له ونخرج له يوم القيامة كتابي ألقاه منشورا ونخرج له يوم كتابا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من اقرأ كتابك, اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا